إلى الله سبحانه وتعالى الذنوب المعاصي الآن تحاصرنا من كل مكان ما أن تعمل عمل طيب إلا وتجد ذنوب ومعذنوب معاص تحاصرك ابن آدم فلا بد لنا من صدق لا بد لنا من صدق وليس الصدق الذي أقوله صدق النساء إنما الصدق الحقيقي هو صدق القلب يتكلم به الإنسان ويتفوه ويتكلم مع بشه ولكن الصدق الحقيقي أن تصدق مع الله سبحانه وتعالى فيصدق الله معك وإذا صدقت مع الله يسأل الله أمورك وجعلك مبارك أينما كنت وإذا خذلت نفسك أيها الغالي وخذلت هذا القلب عاش هذا القلب حياته طلاب أبو بكر الصديق لماذا الصديق. ليس الصديق ابو بكر ان كان يصدق الكلام. لا. وهذا تصورنا. تصورنا ان ابو بكر الصديق ان يصدق الكلام. لا. انما صدق وطر في قلب ابو بكر. حتى انهم كانوا يكونوا الى ابو بكر. ويقولون يا ابا بكر. يا ابا بكر تترك منك طورك. لعنى شيء جديد. يا اخوان ابو بكر تراه من كبار من يعلم من شيوخ مكة من رجال من الكبار. وعادة الكبير يحتاج وقت من الزمن كي يغير الفكرة التي تتخلص. ولكن ابو بكر الصديق كان يؤتنا ويقولون يا ابا بكر تترك ملة ابابك وملت اجدادك. يا ابا بكر اتعلم ماذا يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم? قال يا بتي كان يرد بكر كل ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للرسول عليه صدقت ليس صدقت قولا إنما صدقت ايمانا ويقين اامن الذي تقول يا ابو بكر انا الذي تقول يا رسول الله انا مؤمن بك لأن الله سبحانه وتعالى يريد الآن أن يختبر الإيمان الإسلام ما يريد عدد يا إخوان الإسلام خذها قاعدة ترى ما يريد عدد الإسلام الإسلام يريد قلوب تؤمم بهذا الدين العظيم فيأتي خبر الإسراء والمعراج والإسراء والمعراج أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المسجد الأقصر. من مكة إلى المسجد الأقصى مسيرة شهري. يسير الراجب مسيرة شعلي فأنت النبي صلى ثم أخبره قال من تقول المسجد الأقصى طيب صف لنا مسجد الأقصى أو صف لنا مسجد الأقصى فيأتي جبريل ويصبر المسجد الأقصى معم النبي صلى الله عليه وسلم انظروا إلى, إلى حفظ الله عباده فيصبر المسجد الأقصى للرسول صلى الله عليه وسلم فكان يقول صلى الله عليه وسلم المسجد الأقصى كذا وكذا وكذا وأدوابه كذا وصفاته كذا وزاويه بعض الناس يا إخوان عينات تروح عينات في الرأس عينات في القلب بعض الناس يلي الرأس بسهولة ولكن المصيبة لجأ إلى العينات الاتقادي يعني ع ع ع قلب فقالوا لأبو فارم ضغطوا على النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن النبي صلى الآن يتنازل ذهبوا إلى الله. اذا صار بسرعه عام قالوا من من سماوات ما مات يزعم انه قال ابو بكر اخوات انظروا الان كلنا كل الان مش متوقع ابو بكر كلنا كل الان مش متوقع ابو بكر واحد الان يعني في بداية الاسلام يعني الاسلام ماله شهور ياتي الخبر اسمه بعراج يعني ما سمعك عنها يعني تحتاج لايمان وصدق يعني قوه قال ابو بكر الصديق يا طوب قالها محمد يعني هل فعلا قال يا قوم، شوفوا ما هو الآن الآن؟ شوفوا ما هو إذا, إذا خرج الإيمان من القلب، إذا خرج الإيمان من القلب، وإذا صدق الإنسان، كيف يتكلم؟ قال يا قوم، أنا صدقت محمد بما يأتيه من خبر السماء، صدقت بالوحيد، النهلمين، ما أصدق بإسراء ومعراجع؟ يعني ما أصدق في قصة إسراء ومعراجع شيء مصيب، يجيب واحد يقول أنا رحل مسجد الأقصاد أنا نبي أني نبي يعني أنا آخر نبي يعني أنا أتكلم الله وأن الوحي ينزل لي وأن يأتي بالدستور فهذا الذي جعل أبو بكر أول من يضرق باب الجنة بعد النبي صلى الله عليه وسلم ترى هذا اللي وصل بيه أبو بكر يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو موزن إيمان أبو بكر في كفة في كفة وإيسان وميسان المو علماء وشاء الخاضر والممين للعبادات في كفه لفاق ميزان أبو بكر قوة إيمان أبو بكر لأن أبو بكر عند صدق في العبادة عمر من خطاب إذا ده ذهبت إلى عمر وإلى غيره الله وعلى الله عليه وسلم يا أخوان يخبرنا أن لا بد لنا أنه إذا دخل الإيمان في قلبك أن تصدق صدقا إيمان سؤال هل فعلا لم صدقت مع الله في مسألة الصلاة هذه لا مثلنا أن نركز فيها هل صدقت مع الله في مسألة الصلاة يقول لحد كيف ما صدق مع الله يا صلي لا يا صلاة هذا غير وصدق مع الله غير